112. إن الله على كل شيء قدير 113. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 بِاللَّهِ الْغَرُّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شديد.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 شَا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 112. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسكناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 113. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا 119. وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور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 وصُمّ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِرٌ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح أجاج 117. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 118. يولج الليل في هَف الليلِ وَسَخََ الشَّمسَ وَقَمَرَ كلُ يجرلِ أَجَلم مُسََّ ذَلكُ اللههُ رَبّكُم لَ المُلق وََّذينَ تَدعونَ مِ دُهِ ماَا يَمكونَ مِن, ما من قِقُمير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 112. والله هو الغني الحميد 113. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد 114. وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة وزر أخرى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 111. وإلى الله المصير 112. وما يستوي الأعمى والبصير 113. ولا الظلمات ولا النور 114. ولا الظل ولا الحرور 115. وما يستوي الأحياء ولا الأموات 116. إن الله يسمع من يشاء.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 119. تَرَ تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثَمَرَاتٍ ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب وَمنِن النَّاسِ وَدَّوّ أَعَامِ مُخَْلِف أَوان كَذَلِك إِ ماَا يَخْشَ اللهَّ مِ يبَادِهِ الأُولم إِ اللهَّ عزز غَفور إن الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ 111. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 112. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه 111. إن الله بعباده لخبير بصير 112. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله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 وَهُمْ يَسْتَرْحَفُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوْ لَنُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ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 119. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ق الأَْأَتُم شركَ أَكم الذيينَ تَدعونَ مِنذُون اللههِ أَون ماذا خَلَقُ مِنَ الأأَرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعج الظالمون بعضهم بعضا إلا غروب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 112. استكبارا في الأرض ومكر السيء 113. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 114. فهل ينظرون إلا سنة الأولين 115. فلن تجد لسنة الله تبديلا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ أَنَّ آخِرَ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا